وقال الذين لا يرضون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عثوا كبيرا يَوْمَ يُؤَنَّى الْمَنَاجِ كَثَلَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أصحاب الجنة يومئذ خير متقرا وأحسن بقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنذيبا الملك يومئذ الحق للرحمد وكان يوما على الكافرين عثيرا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ بلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا